109. وحين برز صلى الله عليه وسلم من بطن أمه برز رافعا طرفه إلى السماء 110. بذلك لا أن له شرفا على مجده وسماء 111. الكونين من الشهور شهر ربيع الاول ومن الايام يوم الاثنين ومعود ولادته وقمره بالحرمين وقد ورد انه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مكحولا مكتوع السرعه تولت ذلك لشرفه عند الله عيد الكدرة ومع برزه إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب فقد عن عبد الرحمن بن عوف عن أمه الشفاء رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع ليتي فاستهل فسمعتك إلي يقول رحمك الله أو رحمك ربك قالت الشفاء فعضاء له ما بين المشرك والمغرب حتى نظرت إلى بعد كسور الروم قالت ثم ألبسته وعجعته فلم أنشب عن غشيتني ظلمة ورعب وكشعريرة عن يميني فسمعت قائل يقول أين ذهبت به قال إلى المغرب 111. وأسفر ذلك عني ثم عاودني الرعب 113. وظلمة والكشعريرة 114. فسمعت يقول أين ذهبت به قال إلى المشرك قالت فلم يزل الحديث مني على أتبت عسه الله فكنت من أول الناس إسلاما وكم ترجمت السنة من عظيم المعجزات وباهر الآيات البيينات، بما يقضي بعدم شرف عند مولاه وَأَنَّ عين عنايته فِي كل حين ترعاه وَأَنَّهُ الهادي إلى الصراط المستقيم